بوك 2 35 خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون بورتي في المطار في المطار يا حتيلا بزابرانيرا وات بيلت ناريس وافيني من فضلك احجز لي رحله طيران إلى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا هذا هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر كليزكا место ля من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين يا хотелось من فضلك أريد تأكيد الحجز من فضلك اريد تاكيد الحجز يا хотелось бы аннулировать من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك أريد الغاء الحجز يا хотелось من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز متى تقلع الطائره التاليه إلى روما متى تقلع الطائره التاليه الى روما تيس два свабодныя месцы هل ما زال يوجد مكان لاثنين هل ما زال يوجد مكان لاثنين у нас толькі адно свабоднае месца لا مازال عندنا مكان لواحد فقط Ня. Мазала ў насна месца для аднаго толькі. Калі мы прыземляемся. Калі мы небудзем мы будзем на месцы. Калі мы прыйдем? Калі мы прыйдем? Калі адпраўляецца аўтобус у цэнтр горада. متى يذهب باص الى وسط المدينة؟ متى يذهب باص الى وسط المدينه هذا هل هذه حقيبتك هل هذه حقيبتك هذا هل هذه شنطتك هل هذه شنطتك هذا هل هذه امتعتك هل هذه امتعتك كم حقيبه اجى ماغو معي امتعه في الطائرة؟ كم اخذ معي في الطائره 20 كجم 20 كيلو 20 кіло. Што толькі 20 кг? Кам? Факат 20 кг? Кам? Факат 20 кг? Зайдзіце, калі ласка, на старонку www.book2.de і скачайце апошнюю версію.